كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أجراك ما سجين كتاب مرحوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثير إذا كتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بدران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هل؟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 في وجوههم نظرة نعيم يسقون من رحيق نخشون ختانه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنين عيني يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا وإذا هروا بهم يتقامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فتهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذي اشتركوا يضحكون.